يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بنيا نبي وفي سبيليه اراحنا الى الجهاد فالجهاد ضربنا به يعود يا رجال عزنا الى الجهاد فالجهاد ضربنا به يعود يا رجال عزنا وبالجهاد الحق يالو صوتنا فهو الطريق كي يعود مجدنا فهو يعود مجدنا الى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد اخوتنا امجادنا الى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بنياننا نبيع في سبيله أرواحنا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 رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بنيا نبيع في سبيله أرواحنا إلى الجهاد راكبا ومالسيا <تصفيق> فحققوا يا اخوه الامانيا فحققوا يا اخوه الامانيا الى الجهاد الحقي يا رجالنا لكي نعيد لاخوتي امجادنا إلى الجهاد الحقي يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عالياً بنياننا نبيع في سبيله أرواحنا إلى الجهاد لا نهاب المعتدي فبالرسول والصحاب نقتدي إلى الجهاد لا نهاب المعتدي بالرسول والصحابي نقتدي فامضوا إلى الهيجاب لا ترددي فإنكم مع العذا في موعدي فإنكم مع العذا في موعدي إلى الجهاد الحقياء الريانا لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بيالنا نبيع في سبيله أرواحنا نبيع في سبيله أرواحنا نبيع في سبيله أرواحنا